الافلا مورا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا آمَنَ لَكِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ إِلَّا وَلَا آتِتَابُمْ اللوم ما تسبقوا من امه اجلها وما يستخرون وقالوا يا إليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إِكَ تَأِلاَ لِلْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّوَارِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَافِظُونَ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 لا يؤمنون به وقد خلت سنن الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون